安妮达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 وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت واخنا واصلث عنا شر وما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت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 نيلا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ونسانا ذاكرا اللهم انا نسالك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا الى حبك اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء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 ونفس كرب المكروبين وقدين عن المدينين واش مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ألبسهم لباس الصحة والعافية واجعلهم قرة عين لمن يرجوهم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا أعنا ولا تعن علينا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 ربنا تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا واهد قلوبنا وسدد ألسلتنا واستلسخانا قلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خير لنا وتوفنا ما كانت الوفاة خيرا لنا ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة ونسألك كلمة الحق في الغضب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 نا تم ضلا اللهم زيننا بزينه الايمان واجعلنا هداه مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا يرفع اللهن قدرهم وييسر أمرهم و اكفر سيئاتهم واجزل لهم مثوبتهم اللهم ارحمهم كما رحمونا احسن اليهم كما احسنوا الينا اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اجعلنا قرة عين لهم اللهم اشرح صدورهم ويسر امورهم اللهم اسعد قلوبهم اللهم احسن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 اعلى درجات كبارين اللهم ارحمنا اذا صرنا الى ما صار اليه اللهم ارحمنا اذا صرنا الى ما صار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 يا رجاءنا إذا حضر الحساب اللهم لقنا الجواب اللهم لقلنا الجواب واجعل قبورنا روبة من رياض الجنة اللهم لا تجعلها حفرة من حفر النار برحمتك يا أرحم الراحمين إلهنا ما عبدناك حق عبادتك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 من الذي توكل عليك فاسلمت يا الله يا الله يا الله يا رب يا رب اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار رقابنا من النار رقابنا